بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهو في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مخدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 124. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون 125. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 126. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثُمَّ صَدَّقْنَا لَهُمُ الْوَعْدَ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ بِطُرُقِكُمْ فَلَا تَعْتَدُوا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لذنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فاد مغهو فإذا هو زاهق ولكم الويل مما يتصفون. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ أَمْ تَتَّخِذُونَ آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ مِن شِرْوٍ لَّوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا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 114. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 115. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعَرِضُونَ وَهُمَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ قُلٌّ فِي فَلَئٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ قَبَلِكَ الْخُلْدَأَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذي لكفر إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل. سَأُرِيكُم مَّا يَأْتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَسَرُوا حُبَّهُمْ لَا يَقْفُونَ عَنْهُ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 119. تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا نصحبون 110. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إننا 124. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 125. ولئن مست نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 126. ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتم لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آباء ما لها عاكف قال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بَلِ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَعَالَى اللَّهُ إِلَٰهِ دَنَا أَصْلَحَكُمْ بَعْدَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ 114. لا جعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون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 ونجيناه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صابعين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما 124. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيرا كنا فاعلين 125. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون 126. ولسليمان الريح عصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء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 وَآتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ وَمِثْلَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا مِنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَمَدَن كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّنُ إِذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظلم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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وادعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فِيهَا من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 116. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 117. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحذنهم الفزع الأكبر وتتلقاه الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس ذل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعدين 124. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 125. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 126. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 127. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم وَلَمْ يَعْفُ قُلَا دَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنَّ الذِّرِيَّ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تَعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ الذِّرِيَّ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وردنا الرحمن المستعان على ما تصفون